هذا عذاب أليم ربنا اكسف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاء إلا إنكم عائدون يوم نبضش البضعة القبراء إنما متقون ولقد فتن أن أدوا إلي عباد الله إني لكم عنسي <تصفيق> يَطْرُدُ الْبَحْرَ رَهُ وَإِنَّهُمْ جُنْدٌ كَمْ تَرَى عليه المسما اشتركوا في فَاتُو بَأَبَائِنَا إِنْكُنَّ خَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبْعِي وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَتْنَا لا أعطناهما إلا بالحق ولا تن أثرهم ما يعلمون إن يوم الفصل نيقاتهم Köszönöm. الناتون وعيون يلبتون من سدسه واستبرص متقابلين كذلك وزو. إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم تظلم من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإن تَقَطَّمَ <تصفيق> إِنَّهُمْ